فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان شهور مقمرات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئنن إنسو قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخضر وعبقري حسان فبأي آلاء ر كما تكذبان تبارك اسم ربك بالجناه والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة صافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا يُقْتُمُ أَزْوَاجًا فَلَاكِهَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْقُرْبَى فِي جَنَّاتٍ من الأولين وقليل من الآخرين على شرور مغضونة متكئين عليها متقابلين